بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سورة الفاتحة وهي مكية وقيل مدنية ويقال نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة والأول أشبر وهي سبع آيات بلا خلاف وإنما اختلفوا في البسملة هل هي آية مستقلة من أولها كما هو المشهور عن جمهور قراء الكوفة وقول جماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف أو بعض آية أو لا تعد من أولها بالكلية كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء على ثلاثة أقوال سيأتي تقريرها في موضعه إن شاء الله تعالى وبه الثقة قال البخاري في أول كتاب التفسير وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة وقيل إنما سميت بذلك للرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته قال ابن جرير والعرب تسمي كل جامع أمرا أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع أما فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها أمة ويقال لها أيضا الفاتحة لأنها تفتتح بها القراءة وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام وصح تسميتها بالسبع المثاني قالوا لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة وإن كان للمثاني معنى آخر غير هذا كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله روى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أم القرآن هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم ورواه ابن جرير أيضا بنحوه وروى الحافظ أبو بكر أحمد بن مردوي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبع آيات بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم وهي أم الكتاب وفاتحة الكتاب وقد رواه الدار قطني أيضا عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه أو مثله وقال كلهم ثقات ورواه البيهقي عن علي وابن عباس وأبي هريرة أنهم فسروا قوله تعالى سبعا من المثاني بالفاتحة وأن البسملة هي الآية السابعة منها فضل الفاتحة روى الإمام أحمد عن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت فأتيته فقال ما منعك أن تأتيني قال قلت يا رسول الله إني كنت أصلي قال ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم قال لا لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد قال فأخذ بيدي فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قال نعم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته ورواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه ورواه الواقدي عن أبي سعيد بن المعلى عن أبي بن كعب فذكر نحوه وقد وقع في الموطئ للإمام مالك بن أنس ما ينبغي التنبيه عليه فإنه رواه مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أن أبا سعيد مولى بن عامر بن كوريز أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كأب وهو يصلي في المسجد فلما فرغ من صلاته لحقا قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على يدي وهو يريد أن يخرج من باب المسجد ثم قال إني لا أن لا تخرج من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في الفرقان مثلها قال أبي فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك ثم قلت يا رسول الله السورة التي وعدتني. قال كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة قال فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت فأبو سعيد هذا ليس بأبي سعيد بن المعلى كما اعتقده ابن الأثير في جامع الأصول ومن تبعه فإن ابن المعلى صحابي أنصاري وهذا تابعي من موالي خزاعة وذاك الحديث متصل صحيح وهذا ظاهره أنه منقطع إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبي بن كعب فإن كان قد سمعه منه فهو على شرط مسلم والله أعلم حاشية الحديث في الموطأ باختلاف في الألفاظ قليل انتهت الحاشية على أنه قد روي عن أبي بن كعب من غير وجه كما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي فقال يا أبي فالتفت فلم يجب ثم صلى أبي فخفف ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك أي رسول الله قال وعليك ما منعك أي أبي إذ دعوتك أن تجيبني قال أي رسول الله كنت في الصلاة قال أفلست تجد فيما أوحى الله إلي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قال بلا يا رسول الله لا أعود قال أتحب أن أعلمك سورة لم تنزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الانجيل ولا في الفرقان مثلها قلت نعم أي رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن لا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثني وأنا أتبطأ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث فلما دنونا من الباب قلت أي رسول الله ما السورة التي وعدتني قال فكيف تقرأ في الصلاة قال فقرأت عليه أم القرآن قال والذي نفسي بيده ما أنزل الله في الدورات ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها إنها السبع المثاني ورواه الترمذي وعنده إنها من السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته ثم قال هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أنس بن مالك. ورواه عبد الله بن أحمد عن أبي هريرة عن أبي بن كعب فذكره مطولا بنحوه أو قريبا منه وقد رواه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي هذا لفظ نسائي وقال الترمذي حسن غريب وروى الامام احمد عن ابن جابر قال انتهيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اهراق الماء فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي قال فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي قال فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي قال فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل رحلة ودخلت أنا المسجد فجلست كئيبا حزينا فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تطهر فقال عليك السلام ورحمة الله عليك السلام ورحمة الله عليك السلام, السلام ورحمة الله ثم قال ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة في القرآن قلت بلا يا رسول الله قال اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها هذا إسناد جيد قال الشيخ أحمد شاكر هو في المسند انتهى وعبد الله بن جابر هذا هو الصحابي ذكر ابن الجوزي أنه هو العبدي والله أعلم ويقال إنه عبد الله بن جابر الأنصاري البياضي فيما ذكره الحافظ ابن عساكر قال أحمد شاكر بين الحافظ ابن حجر في التأجيل أنه البياضي الأنصاري وأما العبدي فذكر أن له حديثا آخر وأنه قيل إن اسمه عبد الرحمن انتهى واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض كما هو المحكي عن كثير من العلماء منهم إسحاق بن راهويه وأبو بكر بن العربي وابن القصار من المالكية وذهب الطائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك لأن الجميع كلام الله ولألا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه وإن كان الجميع فاضلا نقله القرطبي عن الأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبن حبان ويحي بن يحيى ورواية عن الإمام مالك وقد روى البخاري عن أبي سعيد الخذري قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب فهل منكم راق فقام ماءها رجل ما كنا نأبنه برقية فرقاه فبرأ فأمر له بثلاثين شاه وسقانا لبنا فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي قال لا ما رقيت إلا بأم الكتاب قلنا لا تحدث شيئا حتى نأتي أو نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يذريه أنها رقية اقسموا واضربوا لي بسهم قال أحمد شاكر هو فتح الباري وقوله ما كنا نأبنه برقية قال ابن الأثير أي ما كنا نعلم أنه يرقي فنأيبه بذلك وهو من قولهم أبنه يأبنه إذا رماه بخلة سوء انتهى ورواه مسلم وأبو داود وفي بعض روايات مسلم لهذا الحديث أن أبا سعيد هو الذي رقى ذلك السليم يعني الذي يسمونه بذلك تفاؤلا وروى مسلم في صحيحه والنسائي في سننه عن ابن عباس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل إذ سمع نقيضا فوقه فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة ولن تقرأ حرفا منها إلا أوتيته وهذا لفظ النسائي قال أحمد شاكر هو في النسائي وفي آخره إلا أعطيته بدل أعطيته ورواية مسلم هي في الصحيح وهذا الحديث لم أجده في مسند أحمد على ساعة انتهى وروى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خذاج ثلاثا غير تمام فقيل لأبي هريرة إننا نكون وراء الإمام فقال قرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبد ولعبد ما سأل قال أحمد شاكر هو في صحيح مسلم والنسائي ورواه مالك في الموطأ وكذلك رواه أحمد في المسند ورواه الطبري مختصر انتهى ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بحكم الفاتحة من وجوه أحدها أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة والمراد القراءة قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا أي بقراءتك كما جاء مصرحا به في الصحيح عن ابن عباس وهكذا قال في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين فنصفها لي ونصفها لعبد ولعبدي ما سأد ثم بين تفضيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة فدل على عظم القراءة في الصلاة وأنها من أكبر أركانها إذا أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا والمراد صلاة الفجر كما جاء مصرحا به في الصحيحين من أنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار فدل هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاة وهو اتفاق من العلماء ولكن اختلفوا في أنه هل يتعين للقراءة في الصلاة فاتحة الكتاب أم تجزئ هي أو غيرها على قولين مشهورين فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم أنها لا تتعين بل مهما قرأ به من القرآن أجزاءه في الصلاة واحتجوا بأموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن وبما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن قالوا فأمره بقراءة ما تيسر ولم يعين له الفاتحة ولا غيرها فدل على ما قلنا والقول الثاني أنها تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ولا تجزئ الصلاة بدونها وهو قول بقية الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكور حيث قال صلوات الله وسلامه عليه من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج والخداج هو الناقص كما فسر به في الحديث غير تمام واحتج أيضا بما ثبت في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه تجب قراءتها في كل ركعة. وقال آخرون إنما تجب قراءتها في معظم الركعات. وقال الحسن وأكثر البصريين إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من الصلاة. أخذا بمطلق الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزائي لا تتعين قراءتها بل لو قرأ بغيرها أجزاءه لقوله فقرأوا ما تيسر من القرآن والله أعلم وقد روى ابن ماجه عن أبي سعيد مرفوع لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها وفي صحة هذا نظر الوجه الثالث هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم فيه ثلاثة أقوال للعلماء أحدها أنه تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه لأموم الأحاديث المتقدمة والثاني لا تجب على المأموم قراءة بالكلية لا ولا غيرها لا في الصلاة الجهرية ولا السرية لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ولكن في إسناده ضعف ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر من كلامه وقد روي هذا الحديث من طرق ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم والقول الثالث أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم ولا تجب في الجهرية لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا وذكر بقية الحديث وروى أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا قرأ فأنصتوا وقد صححه مسلم بن الحجاج أيضا فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول وهو قول قديم للشافعي ورواية عن الإمام أحمد وروى الحافظ أبو بكر البزار عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت قال الشيخ أحمد شاكر الحديث في مجمع الزوائد وقال رواه البزار وفيه غسان بن أبيد وهو ضعيف ووثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح أقول وغسان بن أبيد الموصلي مترجم في لسان الميزان وأنه ضعفه أحمد والبخاري وأنه اختلف, وأنه اختلف فيه قول يحيى بن معين بين التوثيق والتضعيف إلا أنه صرح بأنه لم يكن من أهل الكذب وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا أمارة توثيقه عنده انتهت الحاشية الكلام على تفسيرها الاستعادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستئذ بالله إنه سميع عليم وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين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 وهو أن الله يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة والمصافاة ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العذاوة بينه وبين أبيه آدم من قبل كما قال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وقال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وقد أقسم للوالد آدم إنه لمن الناصحين وكذب فكيف معاملته لنا وقد قال فبئزتك لأغوين لهم أجمعين إلا إبادك منهم المخلصين وقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستئذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيها إنما تكون قبل التلاوة ومعنى الآية فإذا قرأت القرآن فاستئذ بالله من الشيطان الرجيم أي إذا أردت القراءة كقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية أي إذا أردتم القيام والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ويقول لا إله إلا الله ثلاثة ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه وقد رواه أهل سنن الأربعة وقال الترمذي هو أشهر شيء في هذا الباب وقد فسر الهمزة بالموتة وهي الخنق والنفخ بالكبر والنفخ بالشئر حاشية الموتة بضم الميم جنس من الجنون والصرع يأتر الإنسان فإذا أفاق عاد إليه عقله كالنائم والسكران انتهت الحاشية كما روى أبو داود وابن ماجة عن ابن جبير بن مطعم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال الله أكبر كبيرا ثلاثا الحمد لله كثيرا ثلاثا سبحان الله بكرة وأصيلة ثلاثا اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفه قال عمر بن مرة وهمزه الموتى ونفخه الكبر ونفثه الشعر حاشية هو في ابن ماجة انتهت الحاشية وروى ابن ماجة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه قال همزه الموتى ونفثه الشعر ونفخه الكبر. حاشية. وقال البصيري في زوائده رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث جبير بن مطعم. يعني الحديثين اللذين قبل هذا. انتهت الحاشية. وروى الحافظ أبو يالل الموصلي عن أبي بن كعب قال تلاها رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فتمزع أنف أحدهما غضبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم شيئا لو قاله ذهب عنهما يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في اليوم والليلة عن معاذ بن جبل قال استب رجلاني عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خيل إلي أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة غضبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنهما يجد من الغضب فقال ما هي يا رسول الله قال يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم قال فجاء معاذ يأمره فأبى وجأل يزداد غضبا وهذا لفظ أبي داود وقال الترمذي مرسل يعني أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلقى معاذ بن جبل فإنه مات قبل سنة عشرين قلت وقد يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعه من أبي بن كعب كما تقدم وبلغه عن معاذ بن جبل فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم فروى البخاري عن سليمان بن صورة قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس فأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لست بمجنون ورواه مسلم وأبو داود والنسائي فصل ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي استجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإصداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة حاشية أعاد الحافظ رحمه الله ذكر الآيات الثلاث وقد مضينا في الصفحة السابقة انتهت الحاشية والشيطان في لغة العرب مشتق من شاطن إذا بأد فهو بعيد بطبئه عن طباء البشر وبعيد بفسقه عن كل خير وقيل مشتق من شاطة لأنه مخلوق من نار ومنهم من يقول كلاهما صحيح في المعنى ولكن الأول أصح وعليه يدل كلام العرب وقال سيبويه العرب تقول تشيطن فلان إذا فعل فعل الشيطان ولو كان من شاط لقالوا تشيط والشيطان مشتق من البؤد على الصحيح ولهذا يسمون كل ما تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانا قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وفي مسند أحمد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن فقلت أولي الإنس شياطين قال نعم حاشية رواه النسائي هكذا مختصرا وهو في المسند ضمن روايتين مطولتين ورواه أيضا ضمن حديث مطول عن أبي أمامه انتهت الحاشية وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود فقلت يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر فقال الكلب الأسود شيطان وروى الطبري أن عمر بن الخطاب ركب برذونا فجعل يتبختر به فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترى فنزل عنه وقال ما حملتموني إلا على شيطان ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي وإسناده صحيح والرجيم فعيل بمعنى مفعول أي أنه مرجوم مطرود عن الخير كله كما قال تعالى ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وقال تعالى إنا زيننا السماء الدنيا بزينة الكواكب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 إلى غير ذلك من الآيات بسم الله الرحمن الرحيم افتتح بها الصحابة كتاب الله واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أو من أول كل سورة كتبت في أولها أو أنها بعض آية من أول كل سورة أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها أو أنها إنما كتبت للفصل لا أنها آية على أقوال للأولماء سلفا وخلفا وذلك مبسوط في غير هذا الموضع وفي سنن أبي داول بإسناد صحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم وأخرجه الحاكم في المستدرك وفي صحيح ابن خزيمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية لكنه من رواية عمر بن هارون البلخي وفيه ضعف عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنها وروا له الدار قطني متابعا عن أبي هريرة مرفوعا وروي مثله عن علي وابن عباس وغيرهما وممن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو هريرة وعلي ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه واسحاق بن راهويه وأبو أبيد القاسم بن سلام رحمهم الله حاشية وهو القول الصحيح الذي تنصره الدلائل الصحاح من الكتاب والسنة ومن أقواها أن جميع المصاحف الأمهات التي كتبها أثمان بن أفان وأقرها الصحابة جميعا دون ما عداها كتبت فيها البسملة في أول كل سورة سوى براءة وأن الصحابة رضوان الله عليهم إذ جمعوا القرآن في المصاحف جردوه من كل شيء غيره فلم يكتبوا أسماء السور ولا أعداد الآي ولا كلمة آمين ومنعوا أن يجرؤ أحد على كتابة ما ليس من كتاب الله في المصاحف حرصا منهم على حفظ كتاب الله وخشية أن يشتبه على أحد ممن بعدهم فيظن غير القرآن قرآنا أفيعقل مع هذا كله أن يكتب مئة وثلاث عشرة بسملة زيادة على ما أنزل على رسول الله ألا يدل هذا دلالة قاطعة منقولة بالتواتر العملي المؤيد بالكتابة المتواترة على أنها آية من القرآن في كل موضع كتبت فيه وقد فصلنا القول في ذلك في بحث طويل في شرحنا على الترمذي انتهت الحاشية وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور وقال داود هي آية مستقلة في كل سورة لا منها وهذه رواية عن الإمام أحمد وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة هذا ما يتعلق بكونها من الفاتحة أم لا فأما ما يتعلق بالجهر بها فمفرع على هذا فمن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها وكذا من قال إنها آية من أولها وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا فذهب الشافعي إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا وخلفا فجهر بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية ونقله الخطيب عن سعيد بن جبير وعكرمة وأبي قلابة والزهري وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وغيرهم وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم ثم قال الترمذي وليس إسناده بذاك وقد رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ثم قال صحيح وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقال الدار قطني إسناده صحيح وروى الإمام الشافعي والحاكم في المستدرك عن أنس أن معاوية صلى بالمدينة فترك البسملة فأنكر عليه من حضر من المهاجرين ذلك فلما صلى المرة الثانية بسمل وفي هذه الأحاديث والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في الاحتجاج لهذا القول أما عداها فأما المعارضات والروايات الغريبة وتطريقها وتعليلها وتضعيفها وتقريرها فله موضع آخر وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل وطوائف من سلف التابعين والخلف وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهرا ولا سرا واحتجوا بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وبما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وأمر وأثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ولمسلم لا يذكرون باسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها ونحوه في السنن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه فهذه ما مآخذ الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة وهي قريبة لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر ولله الحمد والمنى فصل في فضلها روى الإمام أحمد في مسنده عن عاصم قال سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت تأس الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تأس الشيطان فإنك إذا قلت تأس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرأته وإذا قلت باسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب هكذا وقع في رواية الإمام أحمد حاشية هو في المسند بأربعة أسانيب انتهت الحاشية وقد روى النسائي في اليوم والليلة وابن مردويه عن أسامة بن أمير قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وقال لا تقل هكذا فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة حاشية ورواه أبو داود عن أبي المليح عن الرجل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره انتهت الحاشية فهذا من تأثير بركة بسم الله ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول فتستحب في أول الخطبة لما جاء كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم وتستحب البسملة عند دخول الخلاء لما ورد من الحديث في ذلك وتستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد والسنن من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد مرفوع لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهو حديث حسن ومن العلماء من أوجبها عند الذكر هنا ومنهم من قال بوجوبها مطلقا وكذا تستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعة وأوجبها آخرون عند الذكر ومطلقا في قول بعضهم كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله وهكذا تستحب عند الأكل لما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لربيبه عمر ابن أبي سلمة قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه وكذلك تستحب عند الجماع لما في الصحيحين عن ابن عباس إن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا ومن هنا ينكشف لك أن القولين عند النحات في تقدير المتعلق بالباء في قوله بسم الله هل هو اسم أو فعل متقاربان وقد ورد به القرآن أما من قدره باسم تقديره باسم الله ابتدائي فلقوله تعالى وقال اركبوا فيها باسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم ومن قدره بالفعل فلقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق وكلاهما صحيح فإن الفعل لا بد له من مصدر فلك أن تقدر الفعل ومصدره وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله إن كان قياما أو قؤودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا أو صلاة فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل والله أعلم الله ويقال إنه لسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات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 فأجر الأسماء الباقية كلها صفات الله كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال تعالى قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين سما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وجاءت إعدادها في رواية الترمذي وابن ماجه وبين الروايتين اختلاف زيادات ونقصان وهو اسم لم يسم به غيره تبارك وتعالى ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل يفعله فذهب من ذهب من النحات إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له وقد نقل القرطبي عن الشافعي والخطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم وروي عن الخلال والسيبويه أن الألف واللام فيه لازمة قال الخطابي ألا ترى أنك تقول يا الله ولا تقول يا الرحمن فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام وقيل إنه مشتق واستذلوا عليه بقول رؤبة بن العجاج لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله حاشية المدة بضم الميم وتشديد الدال من المده بفتح الميم وسكون الدال وهو المد قيل إن الهاء بدل من الحاء وقيل المده في نأتي الهيئة والجمال والمده في كل شيء انتهت الحاشية فقد صرح الشاعر بلفظ المصدر وهو التأله من أله يأله إلهة وتألها كما روي أن ابن عباس قرأ ويذرك وإلهتك قال عبادتك أي أنه كان يعبد ولا يعبد وكذا قال مجاهد وغيره وأصل ذلك الإله فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة في أولها للتعريف فأضغمت إحداهما في الأخرى فصارت في اللفظ لامًا واحدة مشددة وفخمة تعظيمة، فقيل الله الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة ورحمن أشد مبالغة من الرحيم، وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا، وقال القرطبي والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحمة وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته قال وهذا نص في الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والشقاق قال وإنكار العرب لإسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له قال القرطبي قيل هما بمعنى واحد كندمان ونديم قاله أبو أبيد وقيل ليس بناء فعلان كفائل فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل نحو قولك رجل غضبان للرجل الممتلئ غضبا وفائل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول قال أبو علي الفارسي الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى والرحيم إنما هو في جهة المؤمنين قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما وقال ابن عباس هم اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر أي أكثر رحمة ثم حكى عن الخطابي وغيره أنهم مستشكل هذه الصفة وقالوا لعله أرفق كما جاء في الحديث إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله وإنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على الأن حاشية رواه بنحوه الإمام أحمد في المسند من حديث علي مرفوع ورواه بنحوه أيضا الشيخان من حديث عائشة انتهت الحاشية وقال ابن المبارك الرحمن إذا سئل أعطى والرحيم إذا لم يسأل يغضب وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه قالوا ولهذا قال ثم استوى على العرش الرحمن وقال الرحمن على العرش استوى فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليأم جميع خلقه برحمته وقال وكان بالمؤمنين رحيما فخصهم باسمه الرحيم قالوا فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لأمومها في الدارين لجميع خلقه والرحيم خاصة بالمؤمنين لكن جاء في الدعاء المأثور رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما واسمه تعالى الرحمن خاص به لم يسم به غيره كما قال تعالى قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولما تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن اليمامة كساه الله جلباب الكذب وشهره به فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر من أهل المدر وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب. حاشية. هذا الحرف تجهر ما حرف غريب لم أجده في شيء من المعاجم ولا في المصادر الأخرى وأنا استسيغه جدا بذوق العربي لا أجدن نافرا منه ويخيل إلي أنه حرف مولد من مجموع مادتين. كأنه من مادتي جهر وجرم كأنه يراد به تجاهر بجرم كما مزجوا بين مادتين أو أكثر حمدلا وحسبلا وبسملا وهللا وحوقلا ونحو ذلك انتهت الحاشية وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره حيث قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم كما وصف غيره بذلك من أسمائه كما في قوله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميئا بصيرا والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره ومنها ما لا يسمى به غيره كاسم الله والرحمن والخالق والرزاق ونحو ذلك فلهذا بدأ بسم الله ووصفه بالرحمن لأنه أخص وأعرف من الرحيم لأن التسمية أولا إنما تكون بأشهر الأسماء فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص وقد زأم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن حتى رد الله عليهم ذلك بقوله قل الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وهذا قال كفار قريش يوم الحديبية لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب باسم الله الرحمن الرحيم فقالوا لا نعرف الرحمن ولا الرحيم رواه البخاري وفي بعض الروايات لا نعرف الرحمن إلا الرحمن اليمامة وقال تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود واناد وتعنت في كفرهم فإنه قد وجد في أشعارهم في الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن قال ابن جذير وقد أنشد لبعض الجاهلية الجهال ألا ضربت تلك الفتاة هاجينها ألا قضب الرحمن ربي يمينها وقال سلامة ابن جندل الطهوي عجلتم علينا عجلتين عليكم وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق حاشية في المطبوعة في المطبوعة إذ عجلنا بدل عجلتين والصواب من الأزهرية وهو الموافق لما في الطبري من طبعتنا انتهت الحاشية الحمد لله رب العالمين قال أبو جعفر ابن جرير معنى الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر ما يؤبد من دونه ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غير أحد في تصحيح الآلات لطاعته وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا وقال ابن جرير رحمه الله الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه وفي ضمنه أمر إباده أن يثنو عليه فكأنه قال قالوا الحمد لله قال وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسمائه وصفاته الحسنى وقوله الشكر لله ثناء عليه بنعمه وآياده ثم شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الآخر وهذا الذي ادعاه فيه نظر لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية والشكر لا يكون إلا على المتعدية ويكون بالجنان واللسان والأركان كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة ولكن اختلفوا أيهما أعموا الحمد أو الشكر على قولين والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية تقول حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول والشكر أعم من حيث ما يقعان به لأنه يكون بالقول والعمل والنية كما تقدم وهو أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية فلا يقال شكرته لفروسيته وتقول شكرته على كرمه وإحسانه إليه هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين والله أعلم وقال الجوهري الحمد نقيد الذم تقول حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدة فهو حميد ومحمود والتحميد أبلغ من الحمد والحمد أعم من الشكر وقال في الشكر هو الثناء على المحسن بما أولاه من المعروف يقال شكرته وشكرت له وباللام أفصح وقد روى الإمام أحمد بن حنبل عن الأسود بن سريع قال قلت يا رسول الله ألا أنشذك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى فقال أما إن ربك يحب الحمد ورواه النسائي حاشية هو في المسند ونسبه السيطي في الدر المنثور لأحمد والبخاري في الأدب المفرد والنسائي والحاكم وصححه وغيرهم انتهت الحاشية وروى الترمذي والنسائي وابن ماجة عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله قال الترمذي حسن غريب وفي سنن ابن ماجة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فعضلت بالملكين فلم يدر كيف يكتبانها فصعد إلى السماء فقال يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها قال الله وهو أعلم بما قال عبده ماذا قال عبدي قال يا رب إنه قد قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فقال الله لهما أكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها حاشية هذا الحديث ليس في الأزهرية وقد صححناه من سنن ابن ماجه وإسناده جيد ليس فيه مجروح انتهت الحاشية والالف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى كما جاء في الحديث اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله الحديث والرب هو المالك المتصرف ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى ولا يستأمل الرب لغير الله بل بالإضافة تقول رب الدار رب كذا وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل وقد قيل إنه الاسم الأعظم والعالمين جمع عالم وهو كل موجود سوى الله عز وجل والعالم جمع لا واحد له من لفظه والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات والأرض في البر والبحر وكل قرن منها وجيل يسمى عالما أيضا الرحمن الرحيم وقوله تعالى الرحمن الرحيم تقدم الكلام عليه في البسملة بما أغنى عن إعادته قال القرطبي إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب كما قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وقوله تعالى إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور الرحيم قال فالرب فيه ترهيب والرحمن الرحيم ترغيب وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد مالك يوم الدين قرأ بعض القراء مالك وقرأ آخرون مالك وكلاهما صحيح متواتر في السبب ويقال مالك بكسر اللام وإسكانها ويقال مالك أيضا وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ مالك يوم الدين وقد رجح كلا من القراءتين مرجحون من حيث المعنى وكلاهما صحيحة حسنة ورجح الزمخشري ملك لأنها قراءة أهل الحرمين ولقوله لمن الملك اليوم قوله الحق وله الملك ومالك مأخوذة من الملك كما قال إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون وقال قل أعوذ برب الناس ملك الناس وملك مأخوذ من الملك كما قال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وقال قوله الحق وله الملك وقال الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين وذلك عام في الدنيا والآخرة وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا ولا يتكلم أحد إلا بإذنه كما قال يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وقال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وقال يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد وعن ابن عباس قال يوم الدين يوم الحساب للخلائق وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفى عنه وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف وهو ظاهر والملك في الحقيقة هو الله أز وجل قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أخنأ اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله وفيهما عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون وفي القرآن العظيم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فأما تسمية غيره في الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز كما قال تعالى وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا وكان وراءهم ملك إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوك وفي الصحيحين مثل الملوك على الأسرة والدين الجزاء والحساب كما قال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق وقال أئنا لمدينون أي مجزيون محاسبون وفي الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت حاشية من حديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوع انتهت الحاشية أي حاسب نفسه لنفسه كما قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم يومئذ تؤرضون لا تخفى منكم خافية إياك نعبد وإياك نستعين قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من إياك وقرأ عمر بن فايد بتخفيفها مع الكسر وهي قراءة شاذة مردودة لأن إيا ضوء الشمس وقرأ بعضهم أيياك بفتح الهمزة وتشديد الياء وقرأ بعضهم هيياك بالهاء بدل الهمزة ونستعين بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع سوى يحيى بن والثاب والأعمش فإنهما كسراها وهي لغة بني أسد وربيعة وبني تميم والعبادة في اللغة من الذلة يقال طريق معبد وبعير معبد أي مذلل وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف وقدم المفعول وهو إياك وكرر وقدم المفعول وهو إياك وكرر للاهتمام والحصر أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك وهذا هو كمال الطاعة والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين وهذا كما قال بعض السلف الفاتحة سر القرآن وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين فالأول تبرؤ من الشرك والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل وهذا المعنى في غير آية من القرآن كما قال تعالى فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا وكذلك هذه الآية الكريمة إياك نعبد وإياك نستعين وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب وهو مناسب لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى فلهذا قال إياك نعبد وإياك نستعين وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى وإرشاد لإباده أن يثن عليه بذلك ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه كما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي فإذا قال ملك يوم الدين قال الله مجدني عبدي وإذا قال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 لأن العبادة له هي المقصودة والاستعانة وسيلة إليها والاهتمام والحزن هو أن يقدم ما هو الأهم فالأهم والله أعلم فإن قيل فما معنى النون في قوله إياك نعبد وإياك نستعين فإن كانت للجمع فالداعي واحد وإن كانت للتعظيم فلا تناسب هذا المقام وقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد والمصلي فرد منهم ولا سيما إن كان في جماعة أو إمامهم فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلق لأجلها وتوسط لهم بخير ومنهم من قال يجوز أن تكون للتعظيم كأن العبد قيل له إذا كنت داخل العبادة فأنت شريف وجاهك عريض فقل إياك نعبد وإياك نستعين وإذا كنت خارج العبادة فلا تقل نحن ولا فعلنا ولو كنت في مئة ألف أو ألف ألف لاحتياج الجميع إلى الله عز وجل ومنهم من قال إياك نعبد ألطف في التواضع من إياك أعبد لما في الثاني من تعظيمه نفسه من جعله نفسه وحده أهلا لإبادة الله تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق إبادته ولا يثني عليه كما يليق به والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى وقد سمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعبده في أشرف مقاماته فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأنه لما قام عبد الله يدعوه سبحان الذي أسرع بعبده ليلا فسماه عبدا عند إنزاله عليه وعند قيامه في الدعوة وإسرائه به وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين حيث يقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إهدنا الصراط المستقيم لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يؤقب بالسؤال كما قال فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبد ما سأل وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته لأنه أنجح للحاجة وأنجأ للإجابة ولهذا أرشد الله تعالى إليه لأنه الأكمل وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه كما قال موسى عليه السلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول كقول ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول كقول الشاعر أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء والهدايتها هنا الإرشاد والتوفيق وقد تعد الهداية بنفسها كما هنا اهدنا الصراط المستقيم فتضمن معنى ألهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو اعطنا وهديناه النجدين أي بينا له الخير والشر وقد تعد بإله كقوله اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم فاهدوهم إلى صراط الجحيم وذلك بمعنى الإرشاد والدلاله. وكذلك قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقد تؤدى باللام كقول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهلا وأما الصراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر ابن جرير أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا أوجاج فيه وكذلك ذلك في لغة جميع العرب قال ثم تستأير العرب الصراط فتستأمله في كل قول وعمل وصف باستقامة أو أوجاج فتصف المستقيم باستقامته والمعوج بأوجاجه ثم اختلفت إبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد وهو المتابعة لله وللرسول فروي أنه كتاب الله وفي هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وعلى باب الصراط داء يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تأوجوا وداء يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلج. فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الدائي على رأس الصراط كتاب الله والدائي من فوق الصراط وائض الله في قلب كل مسلم حاشية هو في المسند وفي بعض ألفاظه مخالفة لما ثبت هنا فلعله اختلاف في نسخ المسند ورواية الطبري التي أشار إليها ابن كثير مختصرة انتهت الحاشية ورواه الترمذي والنسائي وابن أبي حاتم الطبري اسناده حسن صحيح والله أعلم وقال مجاهد الصراط المستقيم الحق وهذا أشمل ولا منافات بينه وبين ما تقدم وروى ابن أبي حاتم وابن جرير عن أبي العالية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 انتهت الحاشية. قال الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله، والذي هو أول بتأويل هذه الآية عندي أعني إهدين الصراط المستقيم أن يكون معنيا به. ووفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل وذلك هو الصراط المستقيم لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقد وفق للإسلام وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب والعمل بما أمره الله به والانزجار عما زجره عنه واتباع منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج الخلفاء الأربعة وكل عبد صالح وكل ذلك من الصراط المستقيم فإن قيل فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك وهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا فالجواب فالجواب أن ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآية فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان وليس في ذلك تحصيل الحاصل لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك والله أعلم وقال تعالى آمرا لإباده المؤمنين أن يقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقد كان الصديق رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية فالركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سرة فمعنى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها أن الله يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل وقوله صراط الذين أنعمت عليهم مفسر للصراط المستقيم وهو بدل منه عند النحا ويجوز أن يكون عطف بيان والله أعلم والذين أنعم عليهم هم المذكورون في سورة النساء حيث قال ومن يطئ الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره غير صراط المغضوب عليهم وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين وهما طريقة اليهود والنصارى وقد زعم بعض النحات أن غير هاهون استثنائيا فيكون على هذا منقطعا لاستثنائهم من المنعم عليهم وليس منهم وما أوردناه أولى ومنهم من زعم أن لا في قوله ولا الضالين زائدا وأن تقدير الكلام عنده غير المغضوب عليهم والضالين والصحيح ما قدمناه ولهذا روى أبو أبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين وإسناده صحيح وهو محمول على أنه صدر منه على وجه التفسير فيدل على ما قلناه من أنه إنما جاء بلا لتأكيد النفي وللفرق بين الطريقتين لتجتنب كل منهما فإن طريقة أهل الإيمان مجتملة على العلم بالحق والعمل به واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى لأن من علم وترك استحق الغضب بخلاف من لم يعلم والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو اتباع الحق ضلوا وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه لكن أخص أوصاف اليهود الغضب وأخص أوصاف النصارى الضلال وبهذا جاءت الأحاديث والآثار فروى الإمام أحمد عن عدي بن حاتم قال جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا عمتي وناسا فلما أتوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوا له فقالت يا رسول الله نأ الوافد وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة فمن علي من الله عليك قال من وافد قالت عدي بن حاتم قال الذي فر من الله ورسوله قالت فمن علي فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي قال سليه حملانا فسألته فأمر لها قال فأتتني فقالت لقد فعل, فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها فإنه قد أتاه فلان فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه فأتيته فإذا عندهم رأة وصبيان أو صبي وذكر قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم قال فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر قال يا عدي ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله فهل من إله إلا الله قال ما أفرك أن يقال الله أكبر فهل شيء أكبر من الله عز وجل قال فأسلمت فرأيت وجهه واستبشر وإن قال المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى ورواه الترمذي وقال حسن غريب حاشية هو بطوله في المسند وفي الترمذي ورواه أحمد قبل ذلك من وجه آخر مختصرا وروا عبد الرزاق عن عبد الله بن شقيق إن أنه أخبره من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى على فرسه وسأله رجل من بني القين فقال يا رسول الله من هؤلاء قال المغضوب عليهم وأشار إلى اليهود والضالون هم النصارى وقد روي مرسلا لم يذكر فيه من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشية رواه الطبري من طريق عبد الرزاق وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد بنحوه من روايتين وقال رواه كله أحمد ورجاله رجال الصحيح وهو كما قال انتهت الحاشية وكذلك قال ابن عباس والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد وقال ابن أبي حاتم ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلاف وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون الحديث المتقدم وقوله تعالى في خطابه مع بني إسرائيل في سورة البقرة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 على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العلا وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى وتنزه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة المفضي بهم إلى جنات النئيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة والتحذير من مسالك الباطل لألا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم وحذف الفائل في الغضب في قوله غير المغضوب عليهم، وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم؟ وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به، وإن كان هو الذي أضلهم بقدر، كما قال: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا، وقال. ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال لا كما تقوله الفرقة القدرية ومن حذا حذبهم من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلون ويحتجون على بدعتهم بمتشابهم من القرآن ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليهم وهذا حال أهل الضلال والغي وقد ورد في الحديث الصحيح إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فحذروهم. حاشية رواه الشيخان من حديث عائشة وسيأتي في الآية السابعة من سورة آل إمران إن شاء الله وقد فصلنا القول في تخريجه في الطبري وفي صحيح ابن حبان انتهت الحاشية يعني في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فليس بحمد الله لمبتدع في القرآن حجة صحيحة لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقا بين الهدى والضلال وليس فيه تناقض ولا اختلاف لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد فصل يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين ويقال آمين بالقصر أيضا ومعناه اللهم استجب والدليل على ذلك ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عنوائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين، ومد بها صوته، وقال الترمذي حديث حسن وروي عن علي وابن مسعود وغيرهم وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول، رواه أبو داود. وابن ماجة وزاد يرتج بها المسجد والدار قطني وقال هذا إسناد حسن قال أصحابنا وغيرهم ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة ويتأكد في حق المصلي وسواء كان منفردا أو إماما أو مأموما وفي جميع الأحوال لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه وفي صحيح مسلم عن أبي موسى مرفوعا إذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله وقال أصحاب مالك لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم لما رواه مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين الحديث واستأنسوا أيضا بحديث أبي موسى وقد قدمنا في المتفق عليه إذا أمن الإمام فأمنوا وأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤمن إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا حاشية حديث أبي هريرة في الموطأ وحديث أبي موسى مضى قبل أسطر وليس فيهما دلالة لما يقول أصحاب مالك فإن هذا من الاختصار في الكلام وقد روى مالك نفسه في الموطأ قبل هذا الحديث حديث أبي هريرة الماضي إذا أمن الإمام فأمنوا فالحديثان عن أبي هريرة في معنى واحد وإن اختلف اللفظان قليلا انتهت الحاشية وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية وحاصل الخلاف أن الإمام إذا نسي التأمين جهر المأموم به قولا واحدا وإن أمن الإمام جهرا فالجديد أنه لا يجهر المأموم وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك لأنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار الصلاة والقديم أنه يجهر به وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل والرواية الأخرى عن مالك لما تقدم حتى يرتج المسجد ولنا قول آخر ثالث أنه إن كان المسجد صغيرا لم يجهر المأموم لأنهم يسمعون قراءة الإمام وإن كان كبيرا جهر ليبلغ التأمين من في أرجاء المسجد والله أعلم انتهى تفسير سورة الفاتحة من كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى والحمد لله رب العالمين